ثم يا معاشر الحضور أحييكم بتحية أهل الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الفضلاء إنني أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ثم أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي حرسها الله عز وجل على عنايتها بالبرامج النافعة وما يخدم البلاد والعباد كما أنني أحمد الله عز وجل على هذا الملتقى ملتقى محمد بن راشد الرمضاني الذي سمي باسم الشيخ محمد بن راشد باسم الشيخ راشد بن محمد رحمه الله عز وجل رحمةً واسعة وأعلى درجته في الجنة وأنار له قبره وجعله منعماً في قبره في روضة من رياض الجنة ثم أشكركم على حضوركم وأسأل الله عز وجل أن يكون في كلامنا النفع والفائدة أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات إنني أحمد الله عز وجل لكم بالمكان وأحمد الله عز وجل لكم بالزمان وأحمد الله لكم بالحال أما المكان فدولة الإمارات العربية المتحدة التي أنعم الله عز وجل على أهلها بطيبة القلوب ترطيبة في أهلها ترطيبة في حكامها ترطيبة في المقيمين فيها أنعم الله عز وجل عليها باجتماع الكلمة أنعم الله عز وجل عليها بلحمة عجيبة وحب صادق بين الحاكم والمحكوم بين الشيخ والشعب وتلك والله نعمة عظمى تحتاج شكرا لله عز وجل فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب وإنني لأوصي أحبتي في الإمارات وصية محب لهم مشفق عليهم ناصح لهم يريد الخير لهم أوصيهم بأن يحرصوا على زيادة جمع كلمتهم وأن يحذروا ممن يريد أن يفرق كلمتهم يا أهل الإمارات إن الله عز وجل أنعم عليكم بقائد وشيخ حكيم هو الشيخ زايد رحمه الله عز وجل رحمة واسعة جمع البلاد على المحبة جمع البلاد على الكرامة جمع البلاد على التقارب جمع البلاد على التواضع فاجتمعت البلاد فاحرصوا على أن تسيروا في نفس المسار يا أبناء زايد يا من تحكمون البلاد الله الله في البلاد فإنها أمانة في أعناقكم يا أبناء زايد يا من تعيشون في البلاد الله الله في البلاد فإنها أمانة في أعناقكم أحمد الله إليكم بالزمان بشهر رمضان الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن أحمد الله إليكم بشهر رمضان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه وبما فيه من الخير والإحسان فكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب وينادي مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة أحمد الله عز وجل إليكم بالحال فإنا نجتمع في مجلس نذكر فيه الله عز وجل ومجالس ذكر الله عز وجل هي مجالس النعيم ذكر الله نعيم في الدنيا والآخرة كل عمل في الدنيا ينقطع في الجنة إلا ذكر الله عز وجل فإن أهل الجنة يذكرون الله عز وجل ويلهمون الذكر كما نلهمه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 بل كل مكان يجتمع فيه العباد على التوحيد على السنة على ذكر الله عز وجل يدخل في هذا الفضل العظيم فالحمد لله الذي جعلنا من أهل هذا المجلس العظيم أيها الإخوة والأخوات إن الله عز وجل خلقنا, خلقنا من تراب وخلق لنا ما في الأرض جميعا وجعل لنا دنيا, جعل لنا دنيا وآخرة وأقدرنا على العمل، وهدان النجدين، وأخبرنا أنه إنما خلقنا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل لنا الرسل مبشرين ومنذرين، ونحن نعيش في الدنيا، نعيش في هذه الدنيا، نخالط الأولاد والزوجات والأموال، وقد يجعلنا ذلك، نغفل عن الحقيقة الكبرى نلهو بالدنيا نصدق زهرة الدنيا نغتر بالدنيا فنله عن حقيقة كبرى هي الحقيقة المطلقة وهي اليقين الذي لا شك فيه هذه الحقيقة أخبرنا الله عز وجل بها وينبغي علينا دائما أيها الإخوة أن يذكر بعضنا بعضا بهذه الحقيقة الكبرى من أجل أن نغسل القلوب من الدرن الذي قد يصيبها من أجل أن نحسن سيرنا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 حاضرا ولا يظلم ربك أحدا والله إن هذه هي الحقيقة المطلقة وهي الحقيقة الكبرى هي حقيقة دنيانا هي حقيقة سيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل يضرب لنا مثل هذه الحياة الدنيا بمثل عجيب يبين لنا سرعة هذه الدنيا يبين لنا حقارة هذه الدنيا إلا بما فيها من خير يبين لنا أن هذه الدنيا غرارة ما مثل الدنيا إلا كماء أنزله ربنا من السماء فأصاب الأرض فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج اخضرت واززينت فلما رآها أهلها أعجبوا بها حتى أتاها أمر الله فأصبحت حصيداً أصبحت متكسرة فأصبحت تذروها الرياح أصبحت هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا نعم هذه هي حال الدنيا فهي سريعة والله عز وجل أيها الفضلاء والفضليات أقام لنا البراهين على سرعة الدنيا وأنها لا تبقى وأقرب برهان لنا هو شهر رمضان الذي نعيشه هذه الأيام ألا تذكرون عباد الله ألا تذكرون أننا في العام الماضي ودعنا شهر رمضان وقلوبنا مليئة لن من في هذا الشهر والواحد منا يرى أن شهر رمضان القادم بعيد وها نحن هذه الأيام في شهر رمضان وكل واحد منا يقينا يلتفت إلى أخيه ويقول سبحان الله ما أسرع ما مرت الأيام العام الماضي كنت أفطر هذا اليوم عند عمي واليوم أفطر عند عمي عام كامل مر من أعمارنا ما أسرعها من أيام والله إن الدنيا سريعة أعمارنا أيها الفضل الفضلاء أعمارنا إنما هي أيام تعد وما يعد يمر سريعا أعمارنا إنما هي يقول زاد عمري سنة وحقيقة الأمر أن عمره نقص سنة فإن الأجلاء محدود معدود وهذه الأيام وهذه الأعوام سرعان ما تنقضي ويأتي الموت ومن مات قامت قيامته وما أحوالنا إلا ثلاث شباب ثم شيب ثم موت وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت الإنسان يمر بهذه الأحوال وقد لا يمر بها كلها نظر ميمون بن مهران إلى جلسائه يوما فرأى شبابا ورأى شيبا فقال للشيبان قال للشيوخ يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا بيض يشير إلى بياض شعورهم قالوا الحصاد فنظر إلى الشباب وقال يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد هذه الدنيا التي نعيشها ونفتن بزهرتها والله إنها لحقيرة عند الله عز وجل إلا بما فيها من الخير رسولنا صلى الله عليه وسلم دخل يوما السوق ومعه أصحابه فمر بجد أسك ميت جدي أسك بمعنى أنه مقطوع الأذنين ولم يبق من أذنيه إلا شيئا يسيرا وقال بعض أهل العلم معناه أن له أذنين صغيرتين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه أو بما تبقى من أذنه فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله ما نحب أن يكون لنا بشيء وما نصنع به قال أيكم يحب أن يكون هذا له قالوا والله يا رسول الله لا نحب أن يكون لنا إنه لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم مر بصخلة ميتة وفي رواية بشاة ميتة شائلة رجلها أي أنها انتفخت حتى ارتفعت رجلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه قد هانت على أهلها حتى القوها فقالوا يا رسول الله من هوانها قد ألقوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون عند الله من هذه على أهلها الدنيا أيها الإخوة بذاتها حقيرة إلا إذا وضع فيها الخير ولذلك ماذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن حال الدنيا يقول إن الدنيا ملعونة أي مبعدة عن الله مطرودة عن الله عز وجل طردها الذي خلقها سبحانه وتعالى إلا ما كان فيها من خير إلا ذكر الله وما ولاه ذكر الله هو كل خير وما ولاه هو ما أعان على الخير وقرب إليه وعالما ومتعلما هذا من الخير لكنه خص لشرفه إذن يا عبد الله إذن يا أمة الله كيف نجعل الدنيا غالية كيف نجعل الدنيا عزيزة نجعلها عزيزة غالية عالية بالخير فقط فإن من الخير فلا خير فيها بل هي مبعدة عن الله ومبعدة عن الله سبحانه وتعالى الدنيا هكذا حالها وهي سريعة كما سمعنا ونحن جميعا عندما نعمل في الدنيا تختلف خطانا في العمل ولكننا جميعا نرجع إلى أربعة أمور فإما أن نكثر الأولاد وإما أن نجمع الأموال وإما أن نعمل الصالحات وإما أن نعمل السيئات لن نخرج عن هذه الأربعة فما حال هذه الأعمال معنا في هذه الحقيقة الكبرى المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون نفعهما في الدنيا إلا ما جعل فيهما من خير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا فما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فذاهب متاركه للناس أنت تعمل وقد تترك بعض الصالحات من أجل المال وتقول مالي مالي ما حقيقة المال انظر إلى المال ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت يبلأ أو أكلت فأثنيت ذهب أو تصدقت فأبقيت هذا الخير الذي ينفع وما سوى ذلك فذاهب إلى قبرك وتاركه للناس ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اسمعوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله إذن المال والبنون زينة الحياة الدنيا ما الذي يكون مع الإنسان ما الذي يبقى مع الإنسان هو العمل سواء كان صالحا أو كان سيئا ولذلك أيها الإخوة إذا أدخل الإنسان قبره ودفنه وأهيل عليه التراب قبل أن يفارقه أهله إنه يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيجلسانه فإن كان صالحا يقولان له من ربك فيقول مطمئنا ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول محمد رسول الله اتانا بالحق من الله فصدقناه فيقولان له وهل الله فيقول لا ينبغي لعبد أن يرى الله أي في الدنيا فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح ويقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعت فيقول وأنت من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح وأما من كان على غير ذلك فإنه يأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه ويقولان من ربك فيقول هاهن هاهن لا أدري وإن كان منافقا قال هاهن هاهن لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته فيقولان ما دينك فيقول هاهن هاهن لا أدري فإن كان منافقاً يقول هاهن هاهن لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئاً فقلته فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لإسمه فيقولان محمد صلى الله عليه وسلم فيقول هاهن هاهن لا أدري وإن كان منافقاً يقول هاه لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته فينادي من, من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه رجل قبيح الوجه خبيث الثياب منتن الرائحة فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له ومن انت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول انا عملك السيء العمل يكون مع الانسان عندما تقوم قيامته عند عندما تقوم قيامته عندما يموت يكون معه في قبره ويكون معه يوم القيامه فعمل يسره وعمل يسوءه والعياذ بالله يبعث الله عز وجل العباد من قبورهم في يوم مهيب عظيم من رآه ذهل مما يرى تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا أي تمايلون وما بهم سكر ولكنهم رأوا عذاب الله فرأوه عذابا شديدا فخافوا ووجلوا في ذلك اليوم يبعث الناس يسير الله عز وجل الجبال أن يقتلعها من مكانها فتطير في الهواء كالسحاب تسير كالسحاب ثم تكسر فتقع على الأرض فلا ترى في مكانها عوجا ولا أنت بل ترى مكانها قاعا صفصفا مستويا وترى الأرض بارزة قال بعض أهل العلم أي أنها تبرز ما في جوفها من الأموات وقال بعض أهل العلم تراها مستوية لا بناء فيها فهي أرض بيضاء لا نعلم فيها لأحد ولا جبال ولا شجر فيحشر الناس ويعرضون على الله صفا أي صفوفا وليس صفا واحدا كل أمة تعرض صفوفا على الله عز وجل لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة يحشر الناس كما, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاتا عراتا غرلا فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض إنه يوم عظيم يحشر الناس حفاتا عراتا بهما قالوا وما بهما يا رسول الله قال ليس معهم شيء وينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حقا حتى أقتص منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله حق عند أحد من أهل الجنة حتى أقتص له منه حتى اللطمة فيقولون يا رسول الله كيف ونحن نأتي بهما ليس معنا شيء فيقول صلى الله عليه وسلم إنما هي الحسنات والسيئات يا عباد الله إياكم والمظالم إياكم وحقوق الناس أهل الجنة إذا كانت لأهل النار عليهم حقوق لا يدخلون الجنة حتى يقتص الله لأهل النار من أهل الجنة حتى اللطمة كيف يكون القصاص ولا شيء معنا نحن حفات عرات بهمة إنما هي الحسنات والسيئات يقتص بالحسنات والسيئات يحشر الناس ويعرضون على الله عز وجل صفا لقد جيتمون كما خلقناكم أول مرة ويقول الله عز وجل للكفار بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا كفر كفرتم وكذبتم وأبيتم وعانتم والحقيقة أمامكم وها أنتم ترونها رؤيا العين ها أنتم ترون اليقين يقول الله عز وجل هذا لهم تعذيبا وتبكيتا لحالهم ووضع الكتاب يعطى الناس كتبهم فمن الناس من يعطى كتابه بيمينه فيفرح وينقلب إلى أهله مسرورا ها أم أقرأ كتابي ها أم أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي يفرح بما يراه في كتابه ومنهم من يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره فينظر في كتابه فيرى السيئات فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يتمنى لو كان الحيوانات يرجع ترابا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 الله عز وجل يحاسب العباد في ذلك اليوم فمن الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ينعم الله عز وجل عليه بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنه وحد الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله عز وجل ومن الناس من يدني الله عز وجل عليه كنفه ويقول له ويستره ويقول له ساترا له اتذكر ذنبك ذا اتذكر ذنبك ذا اتذكر ذنبك ذا فيقول اي نعم يا وظن في نفسه أنه هالك لما رأى ذنوبه يقول الله الكريم سبحانه سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم ومن الناس من يناقش الحساب ويسأل عن ذنوبه مناقشة وتفصيلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك من نوقش الحساب عذب ومن الناس والعياذ بالله من يفضح على رؤوس الخلائق الكفار والمنافقون ينادون على رؤوس الخلائق ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يفضحون يوم القيامة منهم الغدارون فإنه ينصب لكل غادر لواء يرفع له يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان الغدارون يفضحون بين يدي الله عز وجل على رؤوس الخلائق ومنهم الذين يراؤون الناس ويسمعون بأعمالهم الخيرة يريدون ثناء الناس فإنهم يفضحون يوم القيامة فما من عبد يقوم مقام رياء وسمعة إلا سمع الله به وراء به يوم القيامة وصغره وحقره أمام الخلائق ومنهم من لا يعدلون لا سيما بينا فإنهما من رجل تكون له زوجتان فيميل إلى إحداهما إلا جاء يوم القيامة وشقهما فيفضح يوم القيامة بهذه العلامة ومنهم الذين يقتصبون أراضي الناس ظلما فمن أخذ شبرا من الأرض ظلما من سبع أراضين يوم القيامة قال العلماء يجعل ذلك في عنقه كالطوق فيفضح بين الخلائق بهذه العلامة فالناس يتفاوتون يوم القيامة بحسب أعمالهم في الدنيا ثم يرى الناس سبيلهم إلى جنة أو نار فالله الله أيها الأحبة الله الله أيها الإخوة والأخوات تذكروا هذه الحقيقة ولا يغرنكم إبليس وجنوده فإن هذه الدنيا كما أخبركم الله عز وجل عنها وهذه والله هي الحقيقة الكبرى فاعرفوا للدنيا قدرها وابذروا للآخرة بدرها فإن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم غراس الجنة بذكر الله سبحانه وتعالى فاغتنموا الدنيا للفوز في الآخرة ولا تلهينكم الدنيا عن الآخرة فإن الموت قريب وإن المقام عظيم وإن الوقوف بين يدي الله عظيم يا عبد الله يا أمت الله إذا أردت أن تتكلم فتذكر أنك اليوم متكلم وغدا بين يدي الله مسؤول إذا أردت أن تعمل فتذكر أنك اليوم تعمل وغدا بين يدي الله عز وجل مسؤول فاغتنم نعم الله عز وجل عليك اغتنم هذه الصحة والصحة من أعظم نعم الله عز وجل عليك الصحة نعمة مغبون فيها كثير من الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغناء فاغتنم صحتك اليوم قبل مرضك واغتنم حياتك قبل موتك واغتنم فراغك قبل شغلك واغتنم شبابك قبل هرمك عليك يا عبد الله أن تجعل الدنيا مزرعة للآخرة إننا في سباق إلى الجنات إننا في مسارعة إلى الجنات وليس في الدنيا وقوف فإما أن تتقدم وإما أن تتأخر فالله الله أحبتي في الله إن الواحد منا لا يدري متى ينادى لكنه على يقين أن الموت قادم الله أعلم كم بقي من الأجل لكن على يقين أن اليوم على قدرة على أن نتقر إلى ربنا سبحانه وتعالى فهنيئا ثم هنيئا لمن جعل الدنيا مزرعة للآخرة وأقبل إلى الله بقلب صادق بقلب سليم بقلب مخلص لله عز وجل فجعل دنياه سببا لفوزه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكرمني وإياكم بالإخلاص له وأن يكرمني وإياكم بطاعته وأن يجعلني وإياكم ممن عرف حقيقة الدنيا وجعلها مزرعة للآخرة وعمرها بما يرضي الله عز وجل أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يحقق لي ولكم الأمان الخيرة وأن يغفر لي ولكم الذنوب وأن يرحمني وإياكم وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولمن نحب اللهم يا ربنا يا حي يا قي يا بديع السماوات والأرض إن عباد من عبادك قد اجتمعنا في مجلس نذكرك فيه اللهم فرض عنا يا رب العالمين اللهم فرض عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ووالدينا وأهلنا وأحبابنا ممن أعتقت رقابهم من النار يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن عليم ففهم ولزم فسلم وفاز بالجنة وزحزح عن النار يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يدعون الى الخير اللهم اجعلنا ممن يدعون الى الخير اللهم اجعلنا ممن يدعون الى الخير اللهم اجعلنا خداما للكتاب والسنه اللهم اجعلنا خداما للكتاب والسنه اللهم اكرمنا بأن تجعلنا خداما للتوحيد والسنه يا رب العالمين اللهم بارك في ولاة أمر المسلمين اللهم اهد قلوبه. قلوبهم لما تحب وترضى اللهم يا ربنا نسألك أن تجمع كلمة أهل الخليج على الحق والتقى يا رب العالمين اللهم زدهم قربا يا رب العالمين اللهم زد حكامنا في الخليج تقاربا وتعاونا على الخير والتقوى يا رب العالمين. العالمين. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك أن تمد الشيخ خليفة بالعافية يا رب العالمين اللهم ألبسه, لباس العافية. اللهم ألبسه لباس العافية اللهم أعن إخوانه على القيام بحق الرعية يا رب العالمين اللهم زد العائلة الحاكمة والحكام في الإمارات قوة وتماسك وتقارب يا رب العالمين اللهم قربهم إلى كل خير وقرب منهم الأخيار وباعدهم عن كل شر وأبعد عنهم الأشرار يا رب العالمين اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بالشر والفرقة اللهم فاكفنا شره بما شئت يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا رحمن ارحمنا ويا رحيم ارحمنا ويا رزاق ارزقنا اللهم ارزقنا الطمأنينة واجعلنا من عبادك الصالحين والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم